الله, ال الله بغير علم م و ت ب ع كل ي ه ا ل ن ه ا ض ل ه و ي ه ه د ي إ ل ى ع ذ ا ب ا ل س ع ا س ي ا أ ي ه ا الناس إن ن ك ت م في و س ب ع ن النابلسي ك م ت ر ا ث ل ل ع ل ث م من ع ل ق ة ثم م ن مضغة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 ومن الناس من يعبد الله على حرف ف إ ن أ ص ا ب ه خير اطمان به و إ ن أ ص ا ب ت ه ف ت ن ة ان طلب على وجهه خسر الدنيا و ا ل آ خ ر ة ذلك هو الخسران المبين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 فلن ينصره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ه فليمدد بسبب إ ل ى السماء ثم ليقطع ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ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 وَمَنْ اخْتَصَمُوا كَفَرُوا فَمَا مِنْ مُكْرِمْ مَا خَصْمَانِ له رَبِّهِمْ لَهُمْ يُهِنِ إِنَّ هَذَانِ فَالَّذِينَ يَفْعَلُ يَشَاءُ فِي فِيَابٌ يُصَبُّ اللَّهُ لَهُ اللَّهَ رُؤُوسِهِمُ فَرْقِ ال قُطِّعَتْ ا ل ْ ح َ م ِ ي م す」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 私たちはこの世を ت えたことを知っている ا ですが、私たちはこの世を変えたことを知っているのですが、私 ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير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 والركع ا ل س ج و د وأذن ع ه النابلسي س ا ح أ ت و ك ر ج ا للعلوم و ع ى كل كل ضامر يأتين من يأتين فج م ي ق ي ش ه د ا الاسلاميه ف ع ه م و و ي ذ ك ر م ا ل ه في أ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 لكم فيها منافع إلى أجن مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ل من ي ذ ك ر ا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ف إ ل ه ك م إله و ا ح د ف ل ه أ س ل م ه ا ل م خ ب ت ي ن الذين إ ذ ا ذكر الله وجلت قلوبهم والصادرين على ما أ ص ا ب ه م والمقيم ا ل ص ل ا ة ومما رزقناهم ينفقون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 وَإِنَّ أُخْرِجُوا إِلَّا نَصْرِهِمْ الَّذِينَ مِنْ أَنْ اللَّهَ دِيَارِهِمْ عَلَى لَقَدِيرٌ بِغَيْرِ حَقٍ يَقُولُوا「私の思い出 ا ل ل َّ ه か?」 ولولا د ف ع ا ل ل ه الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن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 و ِ ن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ِ ب ر ا ب ه ي م وقوم لوط و َ لو ص ح ب ا ب مدين وكذب موسى ف َ م ل ي ت للكافرين ثم َ خ ذ ت ه م فكيف كان نكير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 ي َ ستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده و ِ ن يوما عند ربك ك, ك َ ل ف س ن ٍ مما تعدون و ك َ ي من ق ر أ ي أ َ م ل ي ت لها وهي ظ ا ل م ٌ ثم َ خ ذ ت ه ا و ِ ل ي المصير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 وَالَّذِينَ هَاجَرُوا قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا وَإِنَّ لَهُوَ اللَّهِ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا اللَّهَ الرَّازِقِينَ سَبِيلِ لَيَرْزُقَنَّهُمُ لَيُدْخِلَنَّهُمْ فِي خَيْرُ ثُمَّ ر ْ ض َハーフなんだ」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 ذلك ب أ ن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل و أ ن الله سميع بصير